الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه افضل الصلاة واتم التسليم. <تصفيق> أما بعد قال الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى في كتابه النهاية في الفتن والملاحم فصل في تعداد للآيات والأشراط قال الإمام أحمد حدثنا حسن حدثنا خلف يعني ابن خليفة عن أبي جناب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتوضا وضوءا مكينا فرفع راسه فنظر الي فقال ست فيكم ايتها الامه موت نبيكم صلى الله عليه وسلم قال فكانما انتزع قلبي من مكانه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واحده قال ويفيض المال فيكم حتى إن الرجل ليعطى عشرة آلاف يظل يسخطها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتين قال وفتنه تدخل بيت كل رجل منكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث قال وموت كقصاص الغنم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اربع وهدنة تكون بينكم وبين بني الاصفر فيجمعون لكم تسعة أشهر كقدر حمل المرأة ثم يكونون أولى بالعدل منكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس قال وفتح مدينة قلت يا رسول الله أي مدينة تفتح القسطنطينية أو رومية قال قسطنطينية وهذا الإسناد فيه نظر من جهة رجاله ولكن له شاهد من وجه آخر صحيح فقال البخاري رحمه الله حدثنا الحميدي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا عبد الله بن العلاء بن يزيد سمعت يزيد بن عبد الله انه سمع, أنه سمع أبا إدريس يقول سمعت عوف بن مالك رضي الله عنه يقول أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ثبوك وهو في قبة ادم فقال عدد ستا بين يدي الساعة موتي ثم فتح بيت المقدس ثم موتان يأخذان قصاص الغنم ثم استفاضة المال حتى يعضى الرجل مئة دينار فيضل ساخطا ثم فتنة لا تبقي بيتا من العربي إلا دخلته ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدون فيأتونكم تحت ثمانين راية تحت كل راية اثنى عشر ألفا ورواه أبو داود وابن ماجه والطبراني من حديث الوليد بن مسلم ووقع في رواية الطبراني عن الوليد عن بشير بن عبد الله فالله أعلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد الذي يخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمور المستقبلة التي لم تقع في وقته هو من دلائل صدقه ونبوته صلوات الله والسلام عليه لأنه لا ينطق عن الهوى وإنما يتكلم بالوحي الذي يوحيه الله إليه فعلى هذا يجب أن نؤمن بما أخبر به وما ذكره وهذه التي أخبرها أنها تكون بين يدي الساعة لا يلزم ان تكون متوالية أو أنه بالترتيب الذي ذكر فبعضها يكون متأخرا أما كثير منها فقد وقع والإخبارات التي يخبر بها تكون قبل الساعة والساعة المقصود بها النفق في الصور ونهاية الخلق هذا نهاية الدنيا هذه قسمها العلماء إلى ثلاثة اقسام قسم قالوا انها علامات بعيدة وقسم قالوا انها متوسطة وقسم تكون متصلة بالساعة غير أن مجيء الساعة بالتحديد لا يعلمه إلا الله. الله أخبرنا أنها لابد لا لا تأتينا إلا بغتة. ولكن العلامات التي يذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون من الاخبار الصادق الذي هو آيات آيات الله. فيجب أن نؤمن بها ثم. هي أيضا فيها تحذير فيها لنا تحذير لا نقع فيما يذكره وكذلك كون الإنسان يستعد يستعد للقاء ربه جل وعلا ومعلوم أن عمر الإنسان أنه قصير ولكن هو في خطر خطر عظيم فتن تكتنفه من بين يديه ومن خلفه فالذي لا يكون عنده علم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع له وحرص على ذلك فانه قد يفتن وقد يزل وقد يرى أنه على هدى وهو على غير, على غير ذلك كل هذه أمور يجب أن تحذر فقوله في هذا الحديث إنها أما موته صلوات الله وسلامه عليه فأمر ظاهر أما المرض اللي الموت الذي هو عاصل الغنم فالمبصول به وباء, وباء يصيب الناس وقد وقع عدة مرات وقع كثيرا وكما أخبر به صلى الله عليه وسلم أما كون المال يفيض فهو كذلك وقع ولكنه في وقت يكون أكثر من وقت أما الفتنة التي تدخل كل بيت فهذه وقعت وتزداد ف. بقي مثلا الأمور الكبيرة التي سيخبر بها كما سيأتي خبرنا بها صلى الله عليه وسلم ذلك الهرج الذي هو القتل فإنه يكثر والآن هو كثير فيقتل الإنسان بدون ذنب وكل ذلك قد أخبر به صلى الله عليه وسلم وهو يدل على أن هذا من الأضائم التي يجب أن يكون المسلم الذي يعلم أنه سيلاقي ربه أن لا يقع في شيء من الأمور التي تكون سببا لهلاكه وعذاب الله له نعم علامات بين يدي الساعة قال الإمام أحمد حدثنا أبو المغيرة حدثنا الصفوان حدثنا عبد الرحمن بن جبير بن نضير عن أبيه عن عوف بن مالك إلا قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقال عوف فقلت نعم فقال ادخل قال قلت كلي أو بعضي قال بل كلك فقال اعدد يا عوف ستا بين يدي الساعة اولهن موتي قال فاستبكيت حتى جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكتني قال قل واحدة قلت واحدة والثانيه فتح بيت المقدس قال قل اثنتين قلت اثنتين والثالثه موتان في أمتي يأخذهم مثل قصاص الغنم قال ثلاثة والرابعة فتنة تكون في أمتي قل أربعة والخامسة يفيض المال فيكم حتى إن الرجل ليعطى المئة دينار فيسخطها قل خمسة والسادسة هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيسيرون إليكم على ثمانين غاية قلت وما الغاية قال الرايه تحت كل غاية إثنى عشر ألفا المسلمين يومئذ في أرض يقال لها الغوطة في مدينة يقال لها دمشق تفرد به أحمد من هذا الوجه وقال أبو داود حدثنا هشام بن عمار حدثنا يحيى بن حمزة حدثنا أبو جابر حدثني زيد بن أرطاه سمعت جبير بن نفير يحدث عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن فصطاط المسلمين يومئذ الملحمة بالغوطة التي جانب مدينة يقال لها دمشق من خير مدائن الشام وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع عن النهاس بن ابن حدثنا شداد ابو عمار عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ست من اشراط الساعة موتي وفتح بيت المقدس وموت يأخذ في الناس كقصاص الغنم وفتنة يدخل حربها بيت كل مسلم وأن يعطى الرجل ألف دينار فيتسخطها وأن يغدر الروم فيسيرون بثمانين بندا تحت كل بندين إثنى ألفا طلب الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبادر المؤمنون بالأعمال الصالحة ستة, ستة أمور قبل وقوعها وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد وعثمان قال حدثنا همام حدثنا قتال عن الحسن عن زياد بن رباح عن نبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال ستة خروج الشمس من مغربها والدجال والدخان ودابة الأرض وخويصة, وخويصة أحدكم وأمر العام وكان قتادة يقول إذا قال وأمر العام يعني أمر الساعة وهكذا رواه مسلم من حديث شعبة وعبد الصمد كلاهما عن همام به ثم رواه أحمد منفردا به عن أبي داود عن عمران القطان عن قتادة عن عبد الله بن رباح عن أبي هريرة مرفوعا مثله وقال أحمد حدثنا سليمان حدثنا إسماعيل أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال ستة قروع الشمس من مغربها والدجال والدخان والدابة وقاصة أحدكم وأمر العام ورواه مسلم من حديث إسماعيل بجعف المدني به لهذا الست التي ذكرها يقول بادروا في الأعمال ستة يعني قبل مجيئها ومعنى ذلك أنها إذا جاءت لا تنفع الأعمال ولا ينفع إيمان الإنسان إذا آمن لأن هذه تجعل الإنسان يؤمن بالاضطراب فخصوصا الأمور التي تكون مخالفة لما أجر الله جل وعلا عليه الكون مثل طلوع الشمس من المغرب وكذلك الدابة والدابة الله أعلم ما هي ولكنها دابة تخرج من الأرض تميز الناس بين المسلم والكافر ولا أحد يستطيع أن يمتنع منها فتنكت في وجه المؤمن نكتة بيضاء ويعرف أنه مؤمن حتى يبيض له وجهه أما الكافر فتنكد في وجهه نكتة سوداء فيسود وجهه فيصير الناس يعرفون المؤمن من الكافر يتبايعون فيما بينهم هذا يقول مؤمن وهذا يقول كافر وكذلك الدجال فإنه سيأتي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت طلوع الشمس من مغربها والدجال والدابة يعني وهذه من الآيات الكبيرة وذلك أن الإيمان الذي ينفع ويترتب عليه الجزاء هو الإيمان بالأخبار الغائبة أما الأمور المشاهدة التي تقع ويشاهدها الإنسان وترغمه على أنه يؤمن فهذه لا تنفع ولا ينفعه إيمان وما ذكر في خويصة أحدكم يعني الموت موت أحدكم فإن الموت قريب كل إنسان لا يدري ماذا بقي من عمره يكون قد يكون قليلا وقد يكون كثيرا فالله في اعلم فيجب عليه أن يبادر العمل قبل أن يفوت الأوان وأما أمر العامة فالذي يعم الكون كله وهو النفخ الصور قيام الساعة كلها لا يعلم الإنسان متى وقوعها فعليه أن يجتهد ويعمل حتى ينجو من عذاب الله جل وعلا نعم. عشر آيات قبل قيام الساعة وقال الإمام أحمد حدثنا سفيان بن عيينه عن, فرا عن, فرا عن فرات عن أبي الطفيل عن حذيفه بن مسعيد قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر الساعة فقال ما تذكرون قلنا نذكر الساعة قال إنها لن تقوم حتى تروا عشر آيات الدخان والدجال والدابة وطروع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من قبل عدن تطرد الناس إلى محشرهم وقد اختلف في الدخان هل هو قد وقع أو أنه سيأتي والظاهر أنه سيأتي كما في هذه الاحاديث لم يقع قد خبر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه وقع في وقت النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على قريش بسنين كسني يوسف فاصيب بالقحط وفقد الاموال حتى صار يخيل لاحده يحده في بينه وبين ما يرى دخان من الجوع الشديد واظهار ولا التي ذكرها وكذلك غيرها مما لم يذكره يدل على أنه من الايات الكبيره لان هذا ليس من الايات الكبيره التي الذي وقع لقريش ولذا قرنه مع طلوع الشمس و كذلك نزول عيسى وخروج الدجال ويعجوج ومعجوج والدابة والخسوف التي ذكر عنها تكون ثلاث ثلاث خسوف في الارض خسوف في المشرق وخسفه المغرب وخسوف في جزيرة العرب فهذه لم تقع بعد وستقع كما أخبر بها صلى الله عليه وسلم نعم النار التي تخرج من قعر عدن هي من نار الفتن قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد سقط كلمة ثم رواه أحمد من حديث السفيان الثوري وشعبه كلاهما عن فرات القزاز عن أبي الطفيل عامر بن واثل عن حذيفه بن موسيد عن أبي شريحه الغفاري فذكره وقال فيه ونار تخرج من قعر عدن تسوق وتحشر الناس تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا قال شعبه وحدثني بهذا الحديث رجل عن أبي الطفيل عن أبي شريحة ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحد هذين الرجلين نزول عيسى بن مريم وقال الآخر ريح تلقيهم في البحر وقد رواه مسلم من حديث سفيان بن عيينة وشعبة عن فرات قد عن أبي الطفيل عن حذيفه بن يسيد به وفي رواية له عن شعبة عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي الطفيل عن حليفة بن يوسيد موقوفا ورواه أهل السنة الأربعة من طرق عن فرات مقزاز به وقال الترمذي حسن صحيح هذه النار التي تحشر الناس يعني الناس الموجودين في ذلك الوقت وليس هذا هو الحشر الذي يجمع له الناس كلهم وإنما هو حشر قبل يوم القيامة وهذه النار لا قبل لأحد بها تخرج من قعد عدم من عدن تسوق الناس إلى الشام إلى بلاد الشام فتكون على حسب سيرهم ومن تأخر جل أكلته فإذا تعبوا وباتوا باتت تنتظرهم وكل هذا من آيات الله جل وعلا وهذا من الآيات الكبيرة التي تكون قبيل النفط الصور نعم قال ذكر قتال المفحمة مع الروم الذي آخره فتح القسطنطينية وعند ذلك يخرج المسيح الدجال ها؟ وش عندك وش السؤال عندك يلا لسه بدون شعور ولا بشعور عقلك معك مهما كان لازم الصلاة لازم ما دام عقل الإنسان موجود يجب أن يصلي على حسب استطاعته إن كنت تستطيع قائم صل قائم وإن لا تستطيع صل جالس وإلا على جنبك وصل والصلاة, والصلاة اللي فاتك أقضه تقضيه الآن أقول الصلوات التي فوتها تقضيها تقول فاتتني صلوات ما تدري الحمد لله لا يكلف الله نفسا الا وسعها لا يكلف الله نفسا يكفي يكفي الفاتحه تكفي الله يكفي الفاتحه اذا قراتها يكفي ذكر قتال الملحمة مع الروم الذي اخره فتح القسطنطينيه ولا شيء مال اليتيم من مال اليتيم لا يصلح يجب أنك تحسن فيه مال اليتيم ما تصرف به إلا بالتي هي أحسن, هل تصرف احسن, هل تصرف اه احسن اه لا تصرف لا تصرف شكرا وعند ذلك يخرج المسيح الدجال فينزل المسيح ابن مريم عيسى بن مريم من السماء الدنيا إلى الأرض على المنارة البيضاء الشرقية بدمشق وقت صلاة الفجر كما سياتي بيان ذلك كله بالأحاديث الصحيحة ان شاء الله قال الإمام أحمد حدثنا محمد أستاذ رحمه الله صلى الله عليه وسلم رفعه الله جل وعلا إلى السماء حياً وهو الآن حي في السماء وسينزل في آخر هذه الأمة فيقتل الدجال ويكسر الصليب ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام وهو يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم لأن هذه الشريعة هي التي جعلها الله جل وعلا ناسخة للأديان كلها وهي باقية إلى يوم القيامة فاما قول الله جل وعلا إني متوفيك ورافعك إلي متوفيك فالوفاة المقصود بها هنا النوم يعني منيمك فرفعه الله بعدما القى عليه النوم فالنوم يسمى وفاة كما قال الله جل وعلا الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى وهذه أمور واقعية يجب ان يؤمن بها ولا نصدق الذين يقولون انه صلب أو إنه قتل أو أنه كل هذا كذب وقد أخبرنا ربنا جل وعلا أن اليهود الذين حاولوا قتله أنه ألقى الشبه على رجل منهم يعني شبه عيسى فقتلوه يظنون أنه عيسى أما عيسى عليه السلام فإنه رفع إلى السماء نعم قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن مصعب هو القرقساني حدثنا الأوزاعي عن حسان عن حسان بن عطية عن خالد بن معدان عن جبير بن مفير عن ذي مخمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سصالحون الروم صلحا آمنا وتغزون أنتمهم عدوا من ورائهم فتسلمون وتغنمون ثم تنزلون بمرج ذي ثلول فيقوم رجل من الروم فيرفع الصليب ويقول الأغلب الصليب فيقوم إليه رجل من المسلمين فيقتله فعند ذلك تغدر الروم وتكون الملاحم فيجمعون لكم فيأتونكم في ثمان غاية مع كل غاية عشرة آلاف ثم رواه أحمد عن روح عن الأوزاعي به وقال فيه فعند ذلك تغدر الروم ويجمعون للملحمة وهكذا رواه أبو داود ومماجة من حديث الأوزاعي به هذه تقعد... الملحمة ستأتي لم تقع بعد وهي أيضا مذكورة في كتب أهل الكتاب وهذه معناه أن الجهاد أنه سيبقى إلى آخر وقت إلى آخر وقت الدنيا ولكنه يفتر في وقت ويزيد في وقت والجهاد معناه القتال قتال المسلمين والكفار لإعلاق كلمة الله جل وعلا ودحض دين الشيطان أما القتال الذي من فتن ولاجل طلب طلب الدنيا والعلو في الأرض فهذا ليس من الجهاد في سبيل الله وانما هو اتباع الاهواء واتباع المرادات التي قد تغلب على بعض الناس والله جل وعلا يعلم نيه كل انسان وسيحاسبه على اعماله ونياته وقد تقدم في حديث عوف بن مالك في صحيح البخاري فيأتونكم تحت ثمانين غاية تحت كل غاية اثنى ألفا وهكذا في حديث شداد أبي عمار عن عم معاذ فيسيرون إليكم ثمانين بندا تحت كل بند اثنى ألفا وقال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن قد تادت عن أسير بن جابر قال هادت ريح حمراء بالكوفة فجاء رجل ليس له هجيرا إلا يا عبد الله بن مسعود جاءت الساعة قال وكان متكيا فجلس فقال إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة قال ثم قال بيده هكذا ونحاها نحو الشام وقال عدو يجمعون لاهل الإسلام ويجمع لهم اهل الإسلام قلت الروم تعمي قال نعم قال ويكون عند ذاكم القتال ردة شديدة قال فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبه فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل ويبقى هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة ثم يشترك المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبه فيقتتلون حتى يمسوا ثم يبقى هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة فإذا كان اليوم الرابع نهد إليهم بقية أهل الإسلام فيجعل الله الدائرة عليهم فيقتتلون مقتله إما قال لا ندري مثلها وإما قال لا يرى مثلها حتى إن الطائر يمر بجناباتهم فما يخلفهم حتى يقر ميتا فيعتاد بن الأبي كانوا مئة فلا يجدونه بقي منهم إلا رجل واحد فبأي غنيمة يفرح أو أي ميراث يقاسم؟ قال بينما هم كذلك اذ سمعوا ببأس هو أكبر من ذلك قال فجاءهم الصريخ إن الدجال قد خلفهم في دراريهم فيرفضون ما في أيديهم ويقبلون فيبعثون عشرة فوارس طليعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ ففرد بإخراجه مسلم فرواه عن أبي بكر بن ابي شيبه وعلي بن حجر كلاهما عن إسماعيل بن علية ومن حديث حماد بن زيد كلاهما عن أيوب ومن حديث سليمان بن مغيرة كلاهما عن حميد بن هلال العدوي عن أبي قتاده العدوي وقد اختلف في اسمه والأشهر ما ذكره ابن معين أنه بهم بن نذير وقال ابن منده وغيره كانت له صحبة فالله أعلم وتقدم من رواية جبير بن نفير عن عوف بمالك في تعداد الأشراط بين يدي الساعة عن النبي صلى الله عليه وسلم والسادسة هدنة تكون بينكم وبين بل الأصفر فيسيرون إليكم في ثمانين نغاية تحت كل غاية اثنى عشر ألفا وفصطاط المسلمين يومين في أرض يقاولها الغوطة في مدينة يقاولها دمشق رواه أحمد وروى أبو داود من حديث جبير بن نفير أيضا عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن فصّاط المسلمين يومئذ في الملحمة بالغوطة إلى جانب مدينة يقاولها دمشق من خير مدائن الشام وتقدم حديث حديث أبي جناب عن عبد الله بن عامر في فتح القسطنطينية وكذا حديث أبي قبيل عنه في فتح رومية بعدها أيضا ما فتح القسطنطينية فحصل يعني في زمن متأخر اما روميه لم يعد لم يحصل وسيحصل وسياتي انه يكون بالتكبير ان يكبرون ثم يسقط صوره ولكن جاء في حديث صحيح مسلم ان الذين يغزونها من بني اسحاق وبنو اسحاق هم الروم من بن, بن العيص بن فحكم بعض العلماء على هذا بأن هذا غلط وما يدل على ذلك هذا الحديث الذي تقدم عند الاكتتال الشديد لكون الروم يجمعون 80 غاية في كل غاية معها 12 ألف ثم يحصل القتال الشديد فظاهر ان الروم هم الذين يقاتلون ف... وقد جاء في روايه ان الذين يفتحون الروميه انهم بني اسماعيل واما ولكن اكثر الروايات انهم بني إسحاق وقال القاضي عياض وغيره إن... انه خطا إن المقصود أنهم بني إسماعيل كما يدل تدل عليه الحديث التي ذكر فيها القتال قتال الروم في الملحمة وفيها أن ذلك يتصل بفتح القسنطنية واتصل بخروج الدجال نعم. لا تقوم الساعة حتى يقتل المسيح عليه السلام الدجال عليه لعنة الله حتى ينتصر الخير ونوره على الباطل وظلامه وقال مسلم بن الحجاج حدثني زهير بن حرب حدثنا يعلى بن منصور حدثنا سليمان بن هلال حدثنا سهير عن أبيه عن أبي هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى ينزل, حتى ينزل الروم بالاعماق أو بدابر فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ فإذا تصافوا قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم فيقول المسلمون والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا فيقاتلونهم فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله تعالى ويفتتح الثلث لا يفتنون أبدا فيفتحون قسطنطينية فبينما هم يقتسمون الغنائم وقد علقوا سيوفهم بالزيتون اتصاح فيهم الشيطان أن المسيح قد خلفكم في اهليكم فيخرجون وذاك باطل فإذا جاءوا الشام خرج فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة فينزل عيسى بن مريم فيأمهم فأمهم فإذا راه عدو الله ذاب كما يدوب الملح في الماء فلو تركه لن ذاب حتى يهلك ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته يعني أيضا هذا يدل على أن الذين يقاتلون الروم ويفتحون الرومية أنهم من العرب من بني إسماعيل ولهذا قال من أهل الحجاز والحجاز ليس في أحد من الروم فهم الذين ينهدون إلى هؤلاء ويقاتلونهم ثم هذه لا يلزم ان تكون متوالية هذه الأمور التي يذكرها قد يكون بينها أزمان, أزمان وقد تكون قليلة وقد تكون كثيرة الله أعلم قال رحمه الله لا إله إلا الله والله أكبر بعزم شديد وإيمان صادق تدق الحصون وتفتح المدائن وقال مسلم حدثنا قتيبة بن السعيد حديث ترجمة كأنها من لأن كتير. لأن كتير وقال مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد عن ثور وهو ابن زيد الديني عن أبي المغيث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعتم بمدينة جانب, جانب منها في البر وجانب منها في البحر قالوا نعم يا رسول الله قال لا تقوم الساعة حتى يغزوها سبعون ألفا من بني إسحاق فإذا جاءوها نتدوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم وإنما قالوا لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط أحد جانبيها قال ثور ولا أعلمه إلا قال الذي في البحر ثم يقول الثانية لا إله إلا الله والله أكبر فيفرج لهم فيدخلونها فيغنمون فبينما هم يقتسمون الغنائم إذ جاءهم الصريخ فقال إن الدجال قد خرج فيتركون كل شيء ويرجعون قال ابن ماجه حدثنا علي بن ميمون الرقي حدثنا ابو يعقوب الحبيبي عن كثير بن عبد الله عن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان هؤلاء من بني اسحاق بمعنى ذلك أن الروم انهم يسلمون في اخر الزمان أو يسلم طوائف منهم فيكونن في هم الذين يفتحون روميه وقد يكون هذا بعد نزول عيسى فهم يتبعونه يؤمنون به ويتبعونه ويجاهدون في سبيل الله ويفتحون هذه المدينة ولكن هذا يحتاج الى يعني تصريح بذلك وانما هذا مفهوم من قوله سبعون الفا من بني اسحاق نعم وقال ابن ماجه حدثنا علي ميمون الرقي حدثنا أبو يعقوب الحبيبي عن كثير عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكون أدنى مسالح المسلمين ببولا ثم قال يا علي يا علي يا علي قال بي أبي وأمي قال إنكم ستقاتلون بني الأصفر ويقاتلهم الذين من بعدكم حتى يخرج إليهم روقة الإسلام أهل الحجاز الذين لا يخافون في الله لومة لائم فيفتحون القسطنطينية بالتسبيح والتكبير فيصيبون غنائم لم يصيبوا مثلها حتى يقتسموا بالاثرسه ويأتي آت فيقول إن المسيح قد خرج في بلادكم ألا وهي كذبة فالاخذ نادم والتارك نادم وقال مسلم حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن عبد الملك بن نمير عن جاب بن سمرة عن نافع بن عتبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله ثم فارس فيفتحها الله ثم تغزون الروم فيفتحها الله ثم تغزون الدجال فيفتحه الله وقد روى مسلم من حديث الليث بن سعد حدثني موسى بن علي عن أبيه قال قال المستورد القرشي عند عمرو بن عاص سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقوم الساعة والروم اكثر الناس فقال له عمر أبصر ما تقول قال أقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لئن قلت ذاك فإن فيهم لفصالا أربعا إنهم لأحلم الناس عند فتنة وأسرعهم افاقه, إفاقة بعد مصيبة وأوشكهم فرة بعد فرة وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف وخامسة حسنة جميلة وأمنعهم من ظلم الملوك. غفر الله لكم وبارك الله فيكم وصلى الله وسلم.